السلام عليكم ربك. بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمد رسول الله ونستغفره نعرض بالله تعالى نشره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهم يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَاللَّهُمَّ لَا عِلْمَّ لَنَا إِلَّا مَا عِنْتَ لَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ بعد أخوتي فلان إن شاء الله نحدث عن قصص القرآن الكريم وكنا أخوة بدأنا هذه السلسلة المقدمة عن القصص القرآني ثم تقلمنا عن قصة للاستخلاف ثم تقلمنا عن قصة لخلق الله بآدم عليه السلام كيف خلق ومما خلق وما يهيئته عندما خلقه الله عز وجل ثم تحدثنا عن متى خلق آدم عليه السلام وبعد ذلك إخوتي في الله تكلمنا عن قضية السجود لآدم عليه السلام وبعدها انتهى بنا الحديث عن دخول آدم عليه السلام إلى الجنة وهذا ما سنتحدث عنه اليوم وكما قلنا إخوتي في الله المولى تبارك وتعالى ما ذكر لنا القصص القرآلي في القرآن الكريم إلا للعبرة والعظة قال ربنا عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حدثنا إخوة في الله في درس قبل الماضي عن قصة السجود لآدم عليه السلام ونستذكر بعض ما تحدثنا عنه فقلنا إخوة ما حجت إبليس في عدم السجود ما حجت إبليس في عدم السجود لآدم عليه السلام قلنا حجته تلخصت في أمن ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين إبليس إخوة قاس بعقله أن النار أفضل من الطير وبالتالي فلا يجوز للفاضل أن يسعد للمفضول فكنا إن أول من قاس هو إبليس وما عُبِد الشمس والقمر إلا بالمقاييس فمن قدم قوله على كلام ربه فإمامه إبليس الدرس الأول ثم بعد ذلك تكلمنا لماذا امتنع إبليس عن السجود فالذي منعه أن يسجد قلنا الذي منعه أخوتي في الله إنما هو الحسد ولذا قلنا بأن الحسد أول ذنب عصي المولى تبارك وتعالى به في السماء هو الحسد وأول ذنب وقع في الأرض بني آدم الحسد عندما حسد قبيل أخاه هابي ولذلك قلنا ما هو تعريف الحسد قلنا تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغيب فلندي في نعمة في صحة عايز يشوفه ايه في المستشفى مش عارف ل... لا يصدع القيام ولا المشهر فلندي عنده مال يتمنى ان يرى افطر خلق الله يبا يتمني زوال النعمة عن الغيب طيب ما الفرق بين الحسد والحاسد كنا بان الحسد يكون في القلب والحاسد هذا من بالنسبة العين والنظر إن إذا المرى تبارك تعقلوا من شر إذا حسد وكننا إخوتي في الله لا يحسد بعينه إلا من تمكن منه الحسد من أو تمكن الحسد من قلب فلجب أن يكون القلب يتمكن منه الحسد إذن حتى يأثر هذا ليه؟ أثره على الجرار العلاق ماذا نفعل؟ سوق الإدارة أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبرك عليك إن شاء الله لأقوة تبارك الله بارك الله أنك في هذا الشيء فليبرك على طيب يا إخوة درس اليوم تحدث فيه عن قصة الدخول إلى الجنة قال ربنا تبارك وتعالى وقلنا يا آدم اسكل أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة تغدكون من الظالمين هذا يدعى في سورة البقرة في سورة الأعراف قال ربنا عز وجل ويا آدم اسكل أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما وَلَا تَقْرَبَ هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا من الظَّالِمِينَ السؤال يا إخوة الآن ما المراد بالجنة التي أمر الله عز وجل آدم عليه السلام أن يسكن فيها هل هي جنة الخلط ولا هي قطعة من الأرض حديقة ولا بستمر بلا أن خلط فيها ومن بعد قد أهبطوا منها هذا يخذ في الله قولان لأهل العلم الصحيح والراجع منهما أنها جنة الخلد ما الدليل على هذا؟ بأن ربنا تبارك وتعالى إخوتي في الله قال وإذ كنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فالمولى تبارك وتعالى أطلق رفضة الجنة فيحمل النص إخوتي في الله على ظاهره إلا إذا وردت قرينة تحمله عن الظاهر يعني لما ربنا تبرك وتعالى قل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يبهر مراد هنا جنة الخلد لا ليس, ليس مراد جنة الخلد لماذا أنه في قرينة أصحاب الجنة وجنة الخلد ليس لها إلا المولى تبرك وتعالى يبقى لا نقول بأن هناك قائد منع أن نطلق بكلمة هذه بأنها جنة الخد ولولا إذ دخلت جنتك هذا جنة الخد يجب أن يجد خد من الجنة خلاص يبقى في قائد حملها لكن إذا أطلقت على الظاهر وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يجب أن يربح جنة جنة الخد أيضاً إخوتي في الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس سيجتمعون يوم القيامة فيريدون أن يقضي المولى تباره ففعل فيه ليحاسبوا ويدخلوا الجنة فيذهبوا إلى آدم عليه السلام يا آدم أنت أبونا اشفع لنا عند ربك حتى ندخل الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم يبقى المراد الجنة هنا جنة الخل أيضاً إخوتي في الله في قصتي كما في من قصة محجة آدم وموسى عليه السلام محجة موسى لآدم عليه السلام قال آدم لموسى وإن شاء الله سنتكه في آخر بس قصة آدم عليه السلام قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة يبقى المراد الجنة هنا يا إخوة المربى جنة الخلط طيب من قال بأنها لسه جنة الخلط تستدل به فإن شخلنا أحد من العلماء يضلع كده بكلام من نفسه سواء تأيينه دليل هل هذا صحيح ولا ضعيف هذا ونظر فيه قالوا أن المولى تبارك وتعالى قال وما هم منها بمخرجين وما هم منها بمخرجين يعني خش الجنة لن يخرج منها ولم يكن يخرج خلاف النار النار ممكن يدخل ويأخذ بعد ذلك فأبقى لو يدخل للجنة لكن الجنة أول ما يدخل للجنة خلاص ولذلك النار أحمد قيل له يا إمام متى تجد ضعم الراحة؟ امدد قال مع أول قدم في الجنة يريدك تدس كده فتخش الجنة خلاص من يدخل للجنة ينعم ولا يبأس لا يبلع طعامهم ولا يفنى شبابهم يبقى نعيم يا أخوة مقيل. يبقى بقولوا أن ربنا قال وما هم منها المخرج إن دخل مش آخر نقول يا أخوة هذا الكلام الوضعي هذا هو توجيه ان هذا المرهب في الآخرة من دخلها في الآخرة لا يخرج منها لا يخرج إيه؟ لا يخرج منها خلاص يا أخوة؟ هذا المرهب في, في الآخرة طيب المولى تبارك وتعالى أخوة أمر آدم عليه السلام أن يسكن الجنة هو وزوجها هو وهيا الله عز وجل له في الجنه اسباب المعيشه يبقى قال ان ولا تعطش فيها ولا, لا, فيها ولا لا تجوع ولا قال الله من ذل الظاهر والباطن لأن الجوع إخوه هذا ذل الباطل لأنك ألا تجور ولا, ولا تعرى هذا ذل الظاهر يبقى ربنا هطلعه من ذل الظاهر وذل الباطل وأنك لا تضمأ لا تضمأ يعني تحتاج إلى الشراب سن لا يجري الماء ولا تضحى أي لا تتعرض فيها للشمس فتؤذيك هذا التضحي وقال ربنا تبارك وتعالى وَكُلَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا الرغد يا هو العيش الهنيء الواسع الطيب ده اسمه ليه؟ اللي اسمه الرغد طيب المولى تبارك وتعالى يخرج في الله نهى آدم أو أمر آدم أن يسكن الجنة ولكنه نهاه أن يأكل من شجرة معينة شجرة إهدي كرم ولا العنق ولا شجرة الخد هذا الذي قال إبليس قال هذا شجرة الخد ولكنها شجرة معصية لا تسمع نقول هذه شجرة إه الكرم ولا شجرة العنق ولا شجرة التفاق ولا شجرة القمح نقول يا ليس عندنا نص ما عندنا في القرآن الكريم نص عشان نعرف ديينة إيه أو هذه الشجرة شجرة ماء والعلم بها لا ينفع والجهد بها لا يضب عرفت أن شجرة التفاء ما هي يعني إيه؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أنها تكون شجرة العنخ؟ ما في فائدة وذلك يا في أمور المرة تبارك وتعالى سكت عنها ولم يذكرها لنا لأن ليس فيها فائدة ولا إذن الكهف أسماؤهم من؟ محمد بن إبراهيم وعالي بن إخسر إيه استفدت عرفت أسميهم؟ خلاص وزيت برضو في بعض الناس التي تسأل في أمور كما قلت قبل ذلك؟ يعني ما وراءها فائتة وتتعب نفسك أنت؟ وتجي تقول الله طب مثلا الكهف بتاع هل الكهف هذا كان متجه جهة المشرب ولا المغرب عشان الشمس وطر الشمس إذا؟ ما اللي من جهة الشرق ولا من جهة الغرب؟ إيه يعني استفدت إيه؟ وقالت النملة ذكر والانثى ذكر يعني ايه اللي سابته؟ ايه مالك ابعدك بيه؟ مال انثى ما الذي خسرته؟ ما في فائده في شجر لا ننهى عن ان ياكل من الشجر طيب يا اخ ننهى ان اكل من الشجره ولا تقرب هذه الشجره؟ ولا تقرب هذه الشجره ولا تاكل من هذه الشجره لاجماع مع الا ولا تقرب ولا ايه يعني ولا تاكلا السؤال الان المولى تبارك عن اكل الشجره لماذا لم يكن له ولا تاكله قال ولا تقرب قال ولا تقرب لا تاكلا من هذه الشجره, الشجرة. فبادر ده اخو اليوم ودرس اليوم وده ان احنا بنستفيدوا من القصص القرانيه هذه اقوى قاعده وضعها الشرع الا وهي قاعده سد الذرائع قاعده اسمها ايه سد الايه سد الذرائع لذلك يا اخو ليبولا تبارك وتعالى ما جعل شيء من الاسباب الا من إلا وجعل له سبب يعني تجد الزواج ده سبب لمين للأولاد. إن شاء الله. إن شاء الله مرة تبارك وتعالى لها. يقول الله عايزة أولاد من غير ما تزود؟ نعم. وجعل أيضاً إخوتي في الله. الشراب ده موساب للريد. تعط شرر. عشان تبارك ايه؟ تاخد سبب تشتر. طيب جعان تأكل. لأن هذا سبب ليه؟ إلى الشباب. خلاص إخوتي؟ طيب. الآن السؤال. وزلك ستجد سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الأمور امور كثيره تنبني على هذه القاعده قاعد سد ايه سد الذرائع المولى تبارك وتعالى اخواتنا في جعل اسباب ومسببات سبب في نتيجه بالات نتيجته ايه شبع الزنا نتيجته الفضيحة التي تختلط الأنساء وفسائل كل شيء سابل له نتيجة شون كده أحفظ الكلمتين دولا فإذا حرم الله عز وجل علينا شيئا ولا وسائل لما ربنا حرم علينا شيء الشيء ده له وسائل قولك تؤدي إليه ماذا يفعل المولى تجد المولى تبارك وتعالى يحرم علينا السبل التي تؤدي لهذا الشيء صادر من ضرب حرم عليك حاجه حرم السبل التي تؤدي اليه يبقى المولى تبرز على اذا حرم شيئا وله وسائب وطرق تصل اليه فانه يحرم تلك الوسائل وتلك الطرق اثباتا للتحريم وتحقيقا له عشان يثبت ان هذا ايه شيء ده محرم فحرمت السبب ايليه وصوله اليه لذلك العلماء قالوا لماذا؟ قالوا حتى لا يُقرب حماك حتى لا يُقرب حماك ولو أباح تلك الوسائل لكان إباحة الوسائل نقضاً للتحرير لأن أنت الوسائل حلق لما دي تقع وانت مكلش فعل له نتيجة لو سابه أدّي يبقى لو أباح الوسائل الحرام دي يبقى ده كالنقض المين نقدر التحريك في عدد هذا غير محرم وذلك يا إخوة تقول الله يعني أنا نهيتي كويسة وقصد عايز يعني أفعل أمر مباح أسلك له مسلط وطريق غير مباح يقول لهذا لا يجوز لك هذا لا يجوز لك لماذا؟ لأن يا إخوة قال ربنا حرم شيئا وحرم الطريقة التي تؤديه وذلك إخواننا من الذي يقول الغاية تُبرر وسيلة؟ اليهود هم من يقول إن الغاية تُبرر الوسيلة أنا أريد من عشان أنتصدق عن الفقار والمساكين دي غاية النبيلة أقولنا ليس نبيلة أنا أريد من أن أتصدق عن الفقار وكناس مش غاية فأكل نص مريضة أروهم أعملين? أنصب على الناس أسرق من الناس ماذا؟ عشان أتصدق عن الفقراء والمساكين نقول له مالغاية سبيل الغاية نبيه لكن الطريق السبب المنصر ده إيه فلا يجوز لك هذا ولذلك إخوة العلماء فسموا الأعمال باعتبار ما تؤدي إليه إلى أربعة أقسان عمل محرق يفضي للسبب بتاعه إلى نتيجة محرمة زي ايه مثلا ربنا حرم الزنا حرم علينا ليه الزينة. فعل محرم يؤدي لايه لنتيجه يؤدي لنتيجه محرمه اختلاط الانساب وفساد وشر كثير في المجتمع طب حرم علي شرب الخمر لانه يؤدي الى فعل حرام واداك النتيجه هذا اخوة حرام بالاجماع أحد معه ما في احد معمق بينه حاله وهناك اخوتي في الله في القسم الثاني فعل مباح ولكنه يؤدي الى فعل محرم الزنج مباح مش مباح طب رجل تزوج امراه ليحلها لزوجها اللي احنا المستع... المستعامة. او المحلة. هذا اخوة حكمه في الشريعة ايه? زنا. لان عقد النكاح اخوة لابد ان يكون على التأبيد. اش تقول لك تأبيدك? تأبيدها عن كم? لا. ده تأبيد على طول. الابد. وقت ما تعقد على امرأة. كنتك في زوجتك فين? وزوجتي في للدنيا والاخرة. ان شاء الله. لكن ضامن عايز اتزوجها 100 سنه 100 سنه على الشيخ نقول له هذه النيه تفسد العقد تفسد العقد طب هتجوزها 1000 سنه طب 2000 سنه وقلنا كله ده لهذا العقد شوف 2000 سنه وهعيش 2000 سنه نقول له ادهاد يفسد العقد لماذا العقد لا بده يكون على ايه على التابيت كده انا بجوزها وقت عشان اتجوزها بقى ضلنا غلط تتجوز يوزها ده تحايل على الشرط يقول له ده زين يبقى, يبقى انت ايه زنيت بيها ولا بز... تحل ان ترجع لجاع ز... الغش يبقى عايش على هوا وجاب راجل طبعا العمل اصبحت كله حرام في حرام يبقى الزواج نفسه مباح لكن ادى لمين ادى لشيء محرم يبقى حكمه ايه انه حرام وهناك فعل اخوه في الله قد يكون مكروه فعل مكر لكن إخوة يؤدي إلى شيء أو النتيجة أفضل من هذا المكروه زيه مثلا تأخير إخوة صلاة العصر إلى قبل وروب الشمس في نهر ورسول قال تلك صلاة المنافق يظل يرقب الشمس حتى إذا كانت برنق قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا صلاة المنافق طبعا يجو قاعد يلعب ورحل استاد واتخر عن صلاة العصر الى قبل المغرب مبيل عقب وعائرة في المتذكرة وجئ ابن المغرب بخمس دقائق ويقول يصلي ولا ترك الصلاة يصلي في المكروه لكن الامر اخوتي في الله هذا يؤدي الى مصلحة وترك الصلاة هذا اثم كبير يبقى يا بهذا وهناك فعل مباح يؤدي إلى نتيجة أو يؤدي إلى مفسدة الفعل في نفسه مباح لكنه يؤدي إلى إيه لذلك هذا اللي هو سميه العلماء إيه سد الضرائع فعل مباح لكنه يؤدي إلى إيه يؤدي إلى مفسد الأعظم لذلك يا أخوة العلماء قالوا أن ربنا تبارك وتعالى كثير من المناهم قال عن الزينة ما في آية في القرآن الكريم تمنع تقول لك ولا تزن في آية أخوانك لا تقول ولا تزن ولا تقربوا الزينة إيه هو المعنى لا تقربوا يعني ربنا حرم الزينة وحرم الأسباب التي تؤدي إلى الزينة المصافحة حرام الخلوة الأجنبية حرام من اختلاط، حرار، تكلم راحت الجميع عن غير مصلحة، حرار يا كل هذه الأمور، أسباب كل الأسباب التي تؤدي إلى الزينة لإسلام حرار هل هناك سابق أن تؤدي إلى الزينة غير الأمور دي؟ اختلاط، ولا مصافحة، ولا تلم، ولا لقاء، ولا كلام بمصلحة. وعلى قدر الحاج لكن غيره إخوة البلادة بعد الإسلام يسد إلى أهد المب أغلق هناك أيضا إخوة البلادة في نسبة للخم مولا طبال ماذا قال عن الخم؟ قال أولاد رشاب الخم قال فاجتنبوه لمعنى الاجتنام يعني تكون في جانب والخم ربين في جانب آخر قاعد على مائده بتدار عليها الخمره يجوز على اجلس لا يجوز ان تجلس حرام الجلوس طب انا هشتغل في مصنع عاملوا ازايز والازايز دي في الخمر لا يجوز طب انا هقعد امسك الحسابات لا يجوز وزي ما عشان في الخمر كام لكل الباع والمشتري كل من شارك هذا في اذا ما حرم اي حرم اسماء كل الذي تؤدي ايه الذي تؤدي الى بيقولوا على ده انا ببيعه بس ازاز ازاز استنكمشارك في ايه في البق انت عارف الازازه ياخدها طب انا عارف واحد هيبيع الامر ده بيع به هيعمل به خمر عنب عنب حلاله بيعه بيقول المحصول ليه تلاقيه انت عارف ان هيستخدم عندك علم ياقين ان هيستخدم هذا فيه هي محرم يبقى طالما حرم يبقى حرم ولذلك احنا دلوقتي انت ايه لسه فتوى قريبه واحد دكتور في جامعه الازهر بيقول يا يوز الانسان عيشه بالبيت ليه اللي فينا صدرائي الاحناف احنا دلوقتي ودخلت على كل قضيه في راي لفلان راي لعلان هاتي طبعا انت ايه ما في ما فيش جديد خلاص فاذكر اخ عمر في بعض الاحيان وهذا قليل يعني كانوا يجوا برامج فتاوى مثلا تسمع انت الشيخ ولا الشيخ اللي جايبينه فصفط مع الناس ولا يمين يتكلم مع الناس اي يا حكم الغناء والله بعض العلماء قالوا وبعض العلماء بعض العلماء قالوا يجوز في الدنيا كلها اي دين في تقول لي قد لك طبعا ايه الخمر ده بتستت اقول العنب ايه الدليل ان تنبيذ العنب هو اللي بيسكر وتنبيذ ده مش كله مسكر اقول لك شربت مش عارفه مش هتسكر طب خلاص يعني واحد بيشرب بنجو بيقول لك انا انا راجل كهيف وراجل يعني عارف في الشغل فيقول لك انا يعني ادوب بس بعد الشجاره السياره الساكنه مثلا يبقى الخمسه الاولين دول حلال. طالما ان انا ايه وازيكم علامه ما اسطر كثيره فقليله حراره انا مش هسكر الا لو شلت برميل يبقى انزل كده وافزكها امصها كده بعد ما, ما ما نزلتها في هذا الشراء. هذا حرام. قاعد يا خنم منضبط باب, باب سد الزرائع. شيء حرام تأفي للباب دي. خلاص. هناك إخوة درعا اللي نقيم في كتاب إعلام الموقعين. ضرب أمثلة لباب سد الزرائع. من الكتاب ومن السنة. عارف اخوة جاب كم دليل؟ جاب تسع دليل قال واكتفيت بهذا تيمونا بأسماء الله الحسن وإلا الشريعة فيها ايه؟ فيها أكثر من دليل خلاص؟ نذكر منها بعض رئيس ما زكره ابن القير ونحموده وتعالى أول دليل المورة تبارك وتعالى قال وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بغير علم سلب آلات المشركين حرام ولا أمر مباح مباح ده قرب الله تباره وتعالى تسب الأصنام الكفار وهوب الولاة والعزة التي يعبدوها من الله عز وجل طيب يا إخوة لماذا نهى الله عز وجل أن هذا المباح لأن هذا المباح يؤدي إلى مفسد أعظم وهي إيه؟ أن يسب المولى تبارك وتعالى لما تيجي تقارب الحسن الذي يسبب آلهة المشركين أفضل ولا السيال يسبب الله عز وجل يسبب الله أعظم لذلك ربنا لهنا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَجْوًا بِغَيْرِ عِيْمًا لما لا تسبب حتى لا يؤدي هذا يفضي إلى مفسد أعظم وهي يسبب المولى تبارك وتعالى. ويبقى أنها عن مباح لماذا؟ سدى للضرع أيضا إخوتي في الله دل الثاني إن المولى تبارك وتعالى قال محذراً من النساء ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ضرب المرأة برجلها في الأرض هذا أمر حرام ولا مباح؟ مباح لكن لبسه وضرب بالجاه في الأرض هذا فعل حرام لماذا لان يؤدي الى مفسده ايه اعظم انت كتبت سمعت كده بلبات انتبهت للصوت فانا الصوت. الصوت اول ما تسمع صوت صوت خرخله عارفين هاجي ما يقعدوا راضوا فين على موضع ممكن يشوف رجاله يشوف هذا يبقى ده محرم يبقى ضرب رجله نفسه امر مباح مش محرم اصلا إيه فيها في الأرض بريد كده؟ لكن المورة ناهى عن هذا لماذا؟ لأن يؤدي إلى مفسدة أعظم خلاص يا إخوة؟ يؤدي إلى مفسدة إيه؟ أعظم ثالث يا إخوة قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا ويستأذنكم الذين ملكت عيمانكم الذين للمبيوه من الحلم منكم ثلاثة مرات قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهير ومن بعد صلاة الإشاء ثلاثة أوراك لكم المولى طوالك وتعالى أخوتي في الله أمرنا بالاستئذاء أولادك في البيت عندما يدخلوا عليك لابد أن يستأذينك وربنا نذكر سلاسة أوقات قبل صلاة الفجر بعد صلاة الظهر بعد صلاة العشاء بإخواننا الأوقات دول ده الغالب الغالب أن الناس هذه أوقاته سر تخفف من ملابسك اقفف من فراشك كل يقضي وقت هاد الاوقات الاغالب طب لو انت مثلا معك ورديات وبتيجي الاوقات بتختلف الاوقات بتتعلم وردك لهذا الوقت بيبقى لابد اني اسجد طب دي اوراد البيت ويدخلوا والواخر لماذا الاسلام عمل هذا او قنن هذا في المباح لكن هذا المولى تسبب للذرائع إن أبن يدخل يشوف إيه؟ أبو اللي أمه في أخوة اللي في المهنف، هذا يؤثر على ما فيه بعد ذلك وإذا تجد من يستهين يا في هذا الأمر تسمع عند إنته ونعيزه بله زن البحارب، تجد الأب ويجد الأخ مع أخته، هذا لأننا نستهين بهذا الباب مع إنا أخوانا دول محرمات يعني المرأة في البيت تقعد في البيت أعادة لما يبسها الدخلية، وأعادة قدام أولادها ومش أرى شحطة ورجالها في البيت أعادة وتجد البنات نفس النظام والأولاد يتعاد الفلين أو يتشربتهم ويتعق أهص يقول هذا يؤدي المفسد أعظم ولذلك ما معنى المحال؟ أهو تعد نصه ومثلا تقعد بشعران تحدث يقول لك تظهر غالبا يقول الأب يقعد وتجد العلاج كلها ألحى كلها ألحى والذلك يقول الله يقولون يقولون أنه تجد الإنسان ال... ال... ال... ال... يعني يستحي أن يقوم بفقدير ملابسه أم أولاده كنت أقول يا عندي لابس وتقفل الباب وتغير تعود نفسك فيه تعود أولادك على هذا الأمر دون محاقب لكن يبقى الشيء العملية طبعا فإن يؤدي إلى شر عظيم يبقى تعلم مراد يستأذر طبعا ليس يا سيدة الباب يبتك فاتح وإذا على أبو قالوا لا تتخبط للعرباء من؟ قالوا فلان مدوح لا رغض تبتاك حتى إن أن هناك شيء يعني تسعلم كثيرا علموا تربيه عن هذا الحكم الله عز وجاء مثل الاستئدان مثلا روح تروح تزوره استداد رسولته الاستئدان ايه؟ ثلاثا فإن أدنى لكم ما إلا فارجئوا روح تخبطها راحب لك يا فراغ ارجع وإياك أن تزعر ولا تقرر فحكم الله عز وجاء يعني ممكن أن في وقت هو مش مؤهل هو يستقبل فيه ومع ذلك ربنا أترابنا بلايه؟ ولا ابتلانا بالتليفون المحهول طبعا عنه هي؟ تجد اتصل بيوه خذوا معاه معاكم افضل الله افضل الله افضل الله ربنا لا عانا ليه؟ أمرنا بالإستلال لما اخترته وديه لمسادة ايه؟ إلى مسادة اقرب عدنا الإخوة في الله ما حدث في العهد المكي أن الرسول المباعث تحاول بعض العربة الثانية إذا نكمي أخوة بضع وثمانين رجل ومرأتين, ومرأتين ومرأتين إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وبيعهم قالوا يا رسول الله ائذن لنا أن نميل على أهل الوادي نقتله في ظلم الكفار دي. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لم يؤذن لنا بقتال لماذا أنه لو مالوا على أهل الوادي سيؤدي إلى مفسادة أعظم منها ما بسد الزراع عائلون ذكرات مقيم فعلان الموقعين قال إن الشريعة نهت المسلمين عن الخروج على ولاة الأمور ظلمة كانوا أو فاسقين رسول قال إلا أن تر بأربع أمور كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان لازم كفر بواح عندنا من الله فيه برهان قبض ظلم أخذ أموالي آذى الناس. المولى تبارك تعالى قال إنكم ستلقون بعد أثره. ما معنى أثرت ولا؟ فلن... يعني حكام يستأثرون بالدنيا لأنفسه. وأمور تنكرونها. أمور تنكرونها مثل ايه؟ عمر التنفقية مع إسرائيل. بعد غزل إسرائيل. أي أمر تنكره دخل في هذه الأمور. قال فما تأمون قال لتؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم قال إنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا يا شيخ بنرضى بالزلط النبي قال كده هذا رسوله ما شكله فاصبروا حتى تلقون رسوله قولوا صبروا إخوانا لأن الحجيج مصفف لقف فيه أثر من قتل مئة من المسلمين صبرا مئة جاءهم كلا مقيدين وقتلهم الحجاج ضرب الكعبة بيت الله عنه يلي بالمن جنيه هدم الكعبة ومع ذلك يروح سيدنا أنا سليمان أنا نخرج على الحجاج نخري على هذا الظالم ده. الرجل قتل المسلمين وفعل وفعل وقتل بغنمه قال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لَا يَأْتِي زَمَانٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ إِلَىٰ أَنْ تَلْقَوْ رَبَّكُمْ يجي روح بعضهم يروح المين سيب الحجاج سيدنا أنا سيبوح للحسن البصير أنا أنا خرج قال الحجاج إما أن يكون عقاب من الله وإما أن يكون بلاء طيب بلاء تصبر عقاب من الله لك قال فلن تستطيع أن تدفعه عقاب الله بأسيافكم فهيش ندفع عقاب ربنا بإيه؟ بصفة لأنه دي عقوبة نزل من ربنا وذيك إخوة نقول لك على الأرض عارف أخواني الناس, الناس الآن ماذا فعلت؟ ربط بدي الجزاء والعمل الجزاء والعمل العمل ده بتاع نحن والجزاء هو إيه؟ الحاكم رئيس طيب إحنا خلالك الناس بتقول لك لا ده هو الرئيس هو العمل هنغيره عشان تبقى عمال الناس هين تتظبق كيف تتصمح أبداً ربنا آية في القرآن قال الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم مش قال حكامهم ولا غيروا مجلس الشعر حتى يغيروا ما بأنفسهم وزي كم نلقيم له جميل قال حكامنا على قدره وحكام من قبلنا على قدر عارف الحاكم ده الرئيس ده اخواننا زي مين زي كده لما تصحى في القبل تشوف راجل اسود وهدومه سودا وشكله اسود ده عملت السيء شوف احنا عملنا سيء قبل اليمين اه والعدل عن كثير ده رب بياخذنا بكل ذنوبنا ها ولذلك لما بأعمالكم سوفيان للثورة يا خوة. نزل الكعبة بيطوف حوالي بيت الله الحراف أول ما نزل الطواف فليه رجال فاسكين سلاحوا عادوا في الطواف في بيت الله الحراف من دول أرغباني دول هؤلاء رجال مين أبو جعف المنصور في البيت الحراف حراسة نزلين في صحرة قال إن ذنوبا شوفيان لفهم العلماء ان الذنوب ولت علينا امثال هؤلاء لذنوب عظام ولذلك ربنا قد وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكننا لهم دينهم الذي اضطراهم أمانوا وعملوا الصالحات إخداش ربنا تبارك وإذلك إخوة سيدنا موسى عليه السلام أعطب مثال من القرآن ون. فيه أخواتنا أصلا من فرعاب فيه أكفر من فرعاب ليش عاد فيه حد يتلوصل لفرعان قال أنا ربكم الأعلى أنا ربكم الأعلى ربنا بعادكم سيدنا موسى ماذا قال سيدنا موسى بدأ يحرض الناس والشعب ونعمل مظاهرات وإحتصابات وإضربات سيدنا موسى إخوة ربنا يقول له معاك الفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى قال فقول له قولا لينا لي دعال يتذكر أو يخشى ده, ده فرعون ويقول له قولا لينا لي طيب سيدنا موسى بعد ما نخرع فرعون وراهي الآيات وفرعون لم يعتبر قال البني إسرائيل والله إذا خلاص فعلت اللي علي والأقناء قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يوريثها ويشاءوا من عباده والعاكم المتقين وزكعتوا بالإسرائيل لما يخلقوا وزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ربكم أن نهلك عدوكم واستخلفكم في الأرض فننظر كيف تعملون يبا يخوى هذا, الـ هذا الـ الأمر لماذا؟ لأن يؤدي إلى مفسد أعظم ولذلك إخوتي في الله انظر كده إلى الخروج على الحكام وإن تظلم تنفث أو غير ذلك ما جره على الأمة المنكيات أول خروج وقع في الأمة العالمين على عثمان بن عفر رضي الله معي. ماذا أحدث حدث فتن إلى وقتنا هذا وسيد عثمان قال لهم قال لهم والله هو خارج وعلى سيد عثمان ليه غير نطلبه بإيه يعني حرية وعدل افتباعية ولد عثمان دي بول لأقرب عثمان دي زاد في الحفظ عثمان دخل في كذك رسول الإخوة قال وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وطبغضونهم ويضغضونكم أفل أن ينابزهم بالصيف قال لا ما أقام فيكم الصيف وَنَزَلِكَ يَخْرُدُ فِي الْحَاكَ مِنْ يَكُنْ كَافِرْ وَوْ ظَلِمْ طيب لو كفر ورسول الله قال إلا أن تروا كفراً بواحد كفر والعلماء كفروا قال تخرج عليه بسبيلين الأمر الأول البديل المسلم والاستطاع كن معاك بخضوا يا شيء فلا وَلَا, ولا تحدث يا إخوة لما سيدنا وعائب أبن أبن زفيان الحكم لمن لابنه يزيد بن معاوي والرسل مين يزيد بن معاوي طيب هذا إخوة خلاف فعل الصحابة الصحابة بايعوا يزيد هل يقولنا الصحابة دول كانوا عندهم خنوع وزل وضعف واستكان بايعوا عضل الله بزغير رفض ماذا حدث يا أخوة الأمة؟ الله له مسلم من في حدثة موقعة الحرة قتل سبعين من خيرة المسلمين و ألف من علمائه واستباحة المدينة ثلاثة أيام أخواننا أن هذا لك شرق وذلك سجد الزرائع وذلك إحنا أخواننا لوحد أخذها بقوة شخص ما نحن قل لها يجوز الخبوة تدخلها بالقوة و تمكن له ماذا نفعل نقر له و تخلي فشار تدخلها بالقوة نحن نحن لماذا لأن العلة في الاثنين أخوة إراقة الدماء إراقة الدماء و دل... عارفتي والله لأنه قل لك والله بأحزن لما تجدت له واحد يقول لك إيه, إيه يعني شيخ لم يموتوا خمسمية ولا يموتوا ألف ولا ألفين ماذا هي ليبيا يموتوا ولا مئتين ألف إيه يعني يعني لا يا والله ولا واحد ولا طفل مسلم. دماء اخو وصلت هذا الامر. ايه يعني موتوا خمسمية ولا موتوا الفا. ده رسول اخوة لما دخل مكة قال والله لا يسألون خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتم لها. ولذلك عندما خرج الحسين ابن علي رضي الله عنه. ماذا فعل الصحابة? وان وافقوا. فلأعتر الله عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباسه عب والدعوة عبد الله قال استودعك الله من قتيل وعبد الله بن عباس قال والله لو استطعت فأمسك رأسك كده لتحتي حتى لا تخرج فإخوه هذا باب, باب سد ليه؟ سد الزرع الاباب يفتح أبوابا من الشيء أبواب ولذلك حضرنا نقول كده ما فيش دلوقتي والله إحنا يعني مدهنة لأحد ولما جمل أحد لكن هذا دين الله اجماع العلماء واتحد احمر هذا اجماع علماء السنه على هذا لما احمد نقل الاجماع لالكائي نقل الاجماع بطل نقل الاجماع انه نقل الاجماع يا هذا الدين ماهي تباركته ولازم يوضح لابد هذه ايه هذه لو ذكرت لو اي أحد تقرأ كتاب اصول السنه لابن احمد لو كان معنى نسخة من قراءة لكم كلام أم أحدث في هذا الباب من باب سد الزرائع إن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يقتل عبد الله بن مبي بن سلول عبد الله بن مبي بن سلول يا إخوة ده رد المنافق ورأس المنافقين وصل الطعن إخوة إلى من؟ إلى أن يقع في عرض رسول الله في حاجة بعد العرض وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الرسول وقف على المنبر قال من يعذرني في رجل بلغني, بلغني أذاه في أهلك من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلك هذا أذى الرسول في عبك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر عمر حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابك هذا منافق والمنافق يا أخواني ممكن تعرف منافق الآن؟ لا إلا من خلال الوح اللي الرسول عليها القرآن في عبد الله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك هو عبد الله بن عبيب بن سليم لأن الرسول لهذا فعل قتل هذا المنافق مبارع لكن المفسادة التي ستؤدي إليه أعظم شفت محمد بيقتل رجل كان بيصلي معاه عبد الله بن عبيب يجوص الخبر للتالي ولي محمد قتل عبد الله بن عبيب بن سليم واحد معاه توصل للتالت ده قتل عشرة من الأصحاب توصل لمجموعة تلاقي هو ايه قتل أصحابه كله وهكذا الإشاعة ما تتسمع أولا فران سمعتوا فران ده فران قال لي كده توصل واحد لك ده دخل السين وضربوا الله كلم يتكلم معا كلام فبقى منع هذا المبقى حتى لا يتحدث الناس وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل ايه يقتلوا أصحابه أيضا إخوتي فران بابسد الزرائع إن رسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتشبه بالمشركين لأن نتشبه بهم في الأكل ولا, الشرب ولا في اللبس وفي أي حاجة لماذا نهانا أن نتشبه بهم؟ يعني أنت قالوا بيس يا زيدي الكافر إيه فعل؟ مفيش مشكلة لكن يا إخوة هذا الفعل إن كان مباحث يؤدي إلى مفسد أعظم تشبه قد يؤدي أن أنت ممكن تحصر تآلف للقلوب بينك وبينك لذلك ماذا فعل الدين الاسلام عن تحرم التشبه بما انه مباح ان نسوق ادي الى امر ايه الى مفسده وهكذا ايه يبقى انت عارف نفسك انت رجل ضعيف ورجل والله الأمر الامر ده دخلني سفر والصفقه اللي فيها هقول له بفسد ظهر اقفل الباب باشي ليه انا ممكن تدخلني في حرام وبعد كده اقع في ايه اقع في في شيء ضد المولى تبارك وتعالى طب والله الفعل اقول له ابعد عن هذا وزيك يا اخوان هذا الامر تأتيت كل أمور ولا تقربوا تلك الله فلا تقربوها تلك الله فلا تعتدوها مجرد تقترب بس من حدود تعاقب يبا الإنسان يا إخوة وزيب رسولة الحديثة سلسل دين الحلال بي الحرام بي بينهم أمورهم فالفل من اتقش أمهات قد استبرأ العرض ودين من طالما أنت تأخذ الأمور ومشتابه فيها لازم تقع في الحرام أبيض وأسود ومنطقة رمادي في الرمادي الآن تقرب الأسود والأبيض أنت أنت أقرب الأسود يقول لي ما تدخل فيه وقت تتوقّل تجد نفسك في إيه؟ تجد نفسك في تقع في الحرام وده طبعا يعني من شأن يرجع إلى علام الموقعين سيجد شاء الله أديلة كثيرة في هذا الباب ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أحد إن شاء الله أكلم مع سؤال؟ الاختلاع تحرامت في العمل فيه وجبت ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ أقدم استقالة؟ لا مقدمش استقالة على محمد، في عمل في اختلاق يبقى تتجنب هذا الأمر يبقى حتى يبقى حتى الكلام، حتى الكلام في العمل على قدر الحاجة يبقى احنا لا تكون الرجل أقدم استقالة والست خليها أعدل؟ مفضل يا شخص يبقى تتجنب، في كلام على قدر الحاجة، هاتدو سيعمل كلام؟ هذا عمل، لكن هو عدم وظف ولا ده معجب وده بناء هذا احنا مراقب لا يجوز لكن في واقع فيه يبقى انت قاعد في دكتوره بتدرسك في الجامعه مضطر لهذا ايه بتقدر تاخد محاضرات ورخ ما فيش لازم احضر اعمل ايه تحضر وتبص يبقى تتقي لعزم فاتقوا الله ما استطعتم يبقى في تاجي موظف قاعد في موظف ده انت اكلت ايه امبارح وده يوز مش عارف حتى في اخص الخصوصيه بيقع. وانه قد قابل كده أراجه بصحة ملاته الصبح وتعمل بتقني بطاطس. وقال لها الجزء ملاخي يعني تقني بطاطس الصبح. عرفان يقاتوا لها ده زميل وفلان نفسه يفتر بطاطس النهاردة الصبح. ده جزء, مع ده جزء ماضي, ماضي تذكرة مع عروتي فوق. هو كل يوم لازم يمضي جد في عروتي فوق. تقول له ده زميل وفلان كان ما عايز يأكل بطاطس فعملته بطاطس. طب وضيزتها من دراعة البيت. وزي اللي تجد ايه؟ طبعاً اعاد الموظف في, في الشورة كله زي الفراشة كده يتنقل من كل واحدة يقعد معه فلانا وفلانا وعملت ايه ها؟ وأكلت ايه وشربت ايه وفتره مع بعضه بعدين تجد الرجل ايه اخوة في البيت سبحانه الله يختلف ايه في البيت؟ كوشة مش كوشة اللي بتأكل يعني يعني يعني ده من التكشير وطبعاً لا كيشري وغير ذلك كيشري يعني انها بقى خليد يعني كله على بعض يعني شتيمة ويسهب ولعنى بضرب خلاص؟ في المهمة طبعاً وقاعد في البيت تتشوفه في, في الشرق ايه النسمة والرقة والتي سبحان الله حاجة يعني كيش راح طب معاقب في البره وفي البيت وكذلك المرة يعني في البيت سبحان الله طبعا عين يذهب في الشرق الست اللي فتيجي طبعاً يا وزاك تحمسين المفاصل عدل الكثير فشوف الزبيل ازاي يتعمل مع مرأة في المدينة وهو التنقل مع عينها في البيت تجد المرأة ايخوة تخلق تعمل تفخن الكثير لما لازم عدها عشان تخافك ايش لتبقى قولك ما تقعد كده في المجتمع وبدل ما كانت عندها حياء وعندها اخرص مرة مرة مرة اول ومسكت مكسوفة بس تتكلمين وتجد طبعا الأمر قد يصل لكن مدرستت مع بعض طبيبا امسه لكن العمليه هت كله مولد هذا يا شباب بالنسبه لسيده قصيد في حديث صوره فصله من معناه ان هو سيدنا الحسن زي ده صلى الله عليه وسلم نحن <تصفيق> بنقول أن شكو العلماء قرروا إيه؟ قال لك فرق بين قول إمام من أئمة السلف وبين إجماع السلف قول الإمام أو فعل الإمام لا يتابع فيه لكن الإجماع منعقد على إيه؟ على عدم الخوض وذلك يقول لك أن من يا بالسيف يأتي بالدليل؟ هل في الدليل العلماء قالوا السف؟ اشترضوا السف؟ وايه معنى خوج نزع اليد من الطاع نزع اليد من الطاع بس ده ده خير على الصوت اه هذا ما صدق بنرفع حضرتك في جلد اخفال الارض بالبسيه خش محمد تعالى لما تكلم عن قالوا اني جاء من الارض خفيف لا تصرفه على الطاعة تدور حاجة الدليل الثاني أن الحديث في صحيح مسلم وهل أخرجكم من الجنة؟ يقولون أن أخرجكم من الجنة؟ يقدر بيننا ودخل الجائح وهل أخرجكم من الجنة؟ قول الله سبحانه وتعالى أني جائل في الأرض يا أخي هذا معناه أن آدم سيدخل الجنة وسوف يعصي ربه وسوف يهبط إلى الأرض بس. لأن قضى ربنا في علمه الأزلي اني ساحبتها وذلك الأمر ده شبهتها تزول عندك إمتة يومنا تكلم عن قصة محجد موسى لآذة ده أنت أبونا طبعتنا من الجنة ده, ده دربنا قضى عليها وتحسيب العرامة والله الله عزيزي القبيعة نأخذ الصماط أربي خمسين كيف دخل الشيطان إلى الدرس ده الدرس القادم إن شاء الله كيف دخل إبليس إحنا بنا أقول إخوة إبليس دربنا تعالى أخرجهم من الجنة فأخرج منه خرمنا فيه؟ وبعث الأرض الجنة في الأرض يخرج في منها فين؟ فإنك رجيب مالك لعنتي إلى يودي يبقى يبيس أخرج من ومنع منها طيب هو وسوس لعلم إزاي؟ هل ما عندنا دليل لكن ما نعلمه أنه وسوس إزاي؟ ما نعرفش بعض الألواء طبعا دخل الأمر إلى مرحلة يعني الإجتهاد منهم اللي دخل الى مرحله التخريف عارف عارف يعني نجيب التخريف كده وقصص وقصتين وحاجات هذاك البيس عايز يخش الجناح ما ليه يدخل يدخل في عربيه الاكل هو داخل السيجمه عشان خاطر ايه يتنط وربنا ما يعرفوش هو على الحراس وربنا سبحانه وتعالى فعايز يدخل يقول الحيوانات يا فيل عايز ادخل فيك عشان اخش الجناح بقول له فيل معلش انا ما ينفعش قسد ما ينفعش فقالوا إلا التعبان الحية اللي وافقت وكانت لها رجلين وكانت محترم بها شعر ومعرف بناتين لما عملت كده رحية موسيقى فدخلته في الجنة هذا كله خطأ لكن بعض العلماء اشتهاده اشتهاد وقبل الانواس وصله من خارج الجنة وصوص الله من خارج ليه؟ من خارج ليس مكوزك؟ ما معنى الوصوصة؟ الوصوصة هي الإعلام وضخفان. زي ما لك ايه وسوسه الذهب على صوت المغارسه اللي بتخبط فيها بعرضه الصوت الخفيف ده اللي هو اسمه وسوسه في الادله لما اجئ وهل اخرجكم أنت أبونا خيبتنا واخرجتنا من الايه ما من هو اقصد سيدنا موسى هل الكلام ده سيدنا اقصد خلاص فاحنا نقول هذا اجتهاد ولكن هذا كل مطول عله ووسوسه لك ان يشطب ووسوسه لك ان يشطب ايه والاستصحاب ان في شرق السوري لا يجوز تفرج على الحاكم معنا حتى لو كان زالوا ما أخذ مالك وقتلك وعنك عنه فهو حجات الصفة مبارك وإلى هل نحن بنتولى الظالمين لو قلنا ما عقلناش فرجنا يعني نعم أحمد صلى الله عليه وسلم نحن بناقول دباب أخلاق لماذا حقنا للدماء يعني ما حدث في نيبي أخوان لما يجي واحد يقوله وضاهي واحد يقتلوا القزاف وجداموا في رقباتي بفاته تصدر من عالمه كم من الالاف قتلوا ايه؟ أجيب كفار عشان يحتلوا البلد لشيء والله هذا بحجة ان انا بطلة حاكم الظالم ان هذا هذا بطل فيه اخوانا جيش في عربي الان موجود في الجيش المصري وهو الطحرية الشبال عليه الان انا تريد يقول لك احد بمثلة يقول ده ضربية العربي ضربية عنا يعني غلط الخروج على المسلمات لا دلوقتي بكره بتاع انتخابات واذاك يا عارف الدين واحد مفيش فيش, فيش هاد هاد كلام بيقول شيخ الاسلامية الدمياغي غير فتوت من هنا لهنا كان قبل 25 ناي وبعد 25 ابدا دلوقتي احنا نسف واحد تعيب من سياتي ماذا نفعل مزجت جيل براد انتخابات الناس يقوله ايه لا يجوز الخروج عليه ده جنا طحيمر وجنا له برضه يجوز الخروج على طحيمر سمي اي حد سمي اي حد من الناس اي واحد لا يجوز فتبقى العبره مش في الفراني احنا ده, ده ولذلك هتيجي الكلام دلوقتي اللي احنا بنقوله كل ما بقول كده بقول لك انت بتظلم النظر يا اخي يا اخي هذا دين ورد لي الاباحيث دي اجيب لك 18 حديث في الصحيحين في عدم الخوف في الصحيحين وفي صحه مسلم يبقى بعملها يا اخوانا اعمل ايه ما مش النصوص اهو هات اجماع الائمه العلماء السلف اجيب لك كم اجماع من اكل اصول السنه برده يا اخوانا على ان نقول ايه الولد ده امر حادث وقع حدث بس لدين هذا دين الله عز وجل ولذلك فليحظى للذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذار أليم لأن تقول لك طبعاً أنت تسمع الأدلة هو دي مش حكي مش فرحي طيب الزفته إيه يعني؟ أصدقوا لي الحكام بتوع الزمان ودلوقتي؟ طيب يا أخوان يعني الظلم ده في زمان خلا منه ظلم هل ممكن واحد تاني أقول أحكاكوا بلبن وأعملكوا زي ده عمر بن خطاب قتل وعثمان قتل وعلي بن طالب قتل فيه, فيه تنكتر من جدل أحسن من دول فالناس إخوة لا فرضة لكن هذا دين يضبط أحمد المعتصم يقول بالقول بخلق القرآن ويكفر الناس ويجيبهم على الكفر هل يا أحمد يكفره؟ رحوه نخرج على المعتصم يا أحمد يخلنا معه كم طالب؟ كم ألف طالب يخرج معه يا أحمد؟ قال الله الله في دماء المسلمين دراج بيقول بالكفر الصراح ولما احمد قعد يتكلم معاه بيقول يا امير المؤمنين ايه ده كده ترجف يا يا امير المؤمنين لواس يا امير المؤمنين ما ما وصل لاحمد في يوم الايه يقول له ده انت لما صوت دي مره جولت 1000 ص المره اللي قبلها جولت الى ان يعني 29 جنده وغاب عن الوعد ما اعرفش ايه ادوه بقى كان قال لك ضربته احمد ضرب لو, لو ضربته اللي بعيد ان انا قبته عن احشائه هات طلع الى ما احمد لا بسجن وكافه نفر الكف نفروا بقى دائما لا تبقى نافذ ذكر قلت انه كافه حب من الخروج على حكم الكافه معاك القدره ويلاك معاني فين يا يا بارك فيك يا إخواننا ربنا سلنا هذه البلاد وسلنا وإلا كان زماننا زي مين؟ تونس و... وذلك هو ده المخطط اللي كان معمول إن الجيش لن يتخلى وهيقعد ببلدنا قاتل وتنقسم الجيش ونضرب نصدر في أي بعض ولذلك هم عايزين يوصلون الآن إليه؟ إلا هذا الهاتف الجيش ما تفتتش في الأول يبقى لازم برضا لقيم صورة تانية لغاية ما يقلص على الجيش ولذلك يعني صاريت انت تدخل دلوقتي ولا ما تقدرش ادخل ماشي ده انت بادخل ليه ده يبوظ ربنا بس انهم لما خلصوا على كيش بتاعهم وادوا انت رماد احنا الصور وسمعنا اللواء المدرع في الحته الفلانيه يعلن ان نظام في السين احنا بنقول هذا هذا دي ما ينفع اللي تكلم فيه بهوى ومن ياخذنا رضا بالظلم من يرضى بالظلم لا يقبل الظلم ولا مرضى بها أبداً. لكن عارفوا أخونا إيه اللي بيحكم الإنسان؟ دين. وهو انت شاف ظلم وشاف. لكن بس دي دين هي؟ دين بيعكمك. ويزاك ترعا عن قلت يا بجدل. في دولة لحنس قلت يا بتقول زي كنت بنفق الحكام. دلوقتي في حكام؟ دلوقتي ما فوقت نافق للصورة. قلت من الصور وأنا كنت من أوائل الناس اللي تلعب في 25 ألف. لكن يا أخوان والله لا نافقنا أولاً ولا, ولا سناء ولا وبإذن لأن لن نافق هذا دين هذا دين نافق مدراتي ده شاء الله أورو من أخبارك وزير تشوف أنت الفتاة العلماء عجيب لك الكلام من الشيخ أبي خنصر وشهد موصر ولا لو دين ما يغيرش لو هوى كل يوم هذا إحنا فلان جاءنا طب يا أخوان دراتي عملنا التخابات رئيس الجمهورية الناس و جاءنا رئيس الجمهورية ناسه خد ستين واربعين ستين معه واربعين ضد الربعين ضد وضي الأعليم الرئيس النهاردة بحلق ليله هذا مناخله طويل هذا مش عرب بلاصيم هذا شكله حنا مش قدلينه نعمل له ونخرج عليه إيه اللي هيحدث؟ لا، لازم عدي يسلم للشعب المهيدين مليان والناس أعزيننا لأننا غير على العشر من الشيطة، جي لبعض وقبل الأوكرانيا تسع سنة تسع سنة. ما رضوا عن أحد من يخلنا يرضى عنه؟ هذا صن شرف الذي جاء قال لك نحن ذوقت شرعيته من ماذا كانت عاقبته؟ ممكن يجي الإسن يتفق عليه، كل, كل ناس تتفق من تفق على صن شرف ممكن إخوانا يجي الإجزاء والنس كل يتفق عليه تفضلت في شيء معين او نوع على حكم ولا شروط او شروط لا شيء لا سيدنا باع السحاب ما انا على السمع والطاعه العسل يشور يقول واليوسق المنشد المكره ان ترى كفرا بواحدا زائد عندكم من الله في الخبره يبقى لازم يكف كف صريح بين ومن الذي يقول بهذا العلماء والعلماء الراسخين قول ان الراجل ده كافر ده بكفر نعمل ايه زي القزافه كده ما انا ما كفرت يبقى معاك القدره والبديل المسلم والقدره معاك لا تسبب ضررا معاك القدره هتسبب مفسده يبقى لا يا اخي صدع على شنو <تصفيق> <تصفيق> يا اخي يا اخي يا اخي مصاريف او ما يعني لي هذا <تصفيق> <عزين يفن. تصفيق> احنا بناكل اولك الامر يا يا محمد فاروق الملك فاروق مش عارف يا اخي كان مصري السودان بلد واحده شكون احنا السودان دوله واحده بعد الثوره فصلت مصر عن السودان كان بركات السوق كان الجنيه المصري 6 دولار جيني مصري 6 دولارات و5 دولارات كان اخوه الأمر يعني ما هو احنا بناكل ومن خرج على محمد ماذا حدث له ماذا حدث خرجنا ندرس تيسا يوم ما مشينا من الفروقين حال البلد استقرت استقرت حال الناس يا ترى فساد الملك في الاخر اخر موت فساد فلان حُب زي ما تحُب مِيه يعني هل, هل الرسول يا أخي هل الرسول لما, لما ربنا سبحانه وتعالى لما نقول إنكم ستلقون بعد امتِه بعد أثر وأمور يتمكرونه شرار أئمة حلس سخنسته وشرار أئمة الذين تلعمونهم ولا لعمونهم طب بغض متبادئ يقفل أن ينادزهم قال لا ما في الأم الصحيح فيها خنة واحد في الأمة أقوى من عمر ولا أشجع من عمر ولا عنده إباء أكثر من عمر فعمر فاخر حان تقول لأحد أتبعه له الأخي الحج له قال لعلك يعني إن عشت بعدي لعلك تدقى أمرا تولى عليك أمين فإن ضرمك فتصبق وإن حرمك فتصبق هذا ماذا قال؟ غمر أقول لك، لن يخلو زمنك، وذلك حلما أقول لك، في فيما لكن المصلحة فيما، التمسك بالشارع هذا دين، يا أخي، ماذا يستقيم أقول لك أحوال الناس هون؟ جينا واحد، كل واحد مش عايزين ده أنا أحكي لكم مالفاً، ما مش, مش عايزين مالفاً بتاعك، أنا أخذ برضو عاجب ده أنا حنمنع المسلسلات، وحنخرج برضو، حنخذ مش عالفاً فبالأمر أصبح إيه؟ أصبح هوا ليس دين فالدين لحريسه ده باب كان رسول علمنا اخواننا كيف نقضي حاجت بواحد يقضي حاجاته ومناعرفش كيف نتعامل معه وتوصف له يبقى اقضي حاجت ازاي وليكوش بيدي كلمينه وليكوش ماهو هذا تفعل ماعرفش ازاي نحكم ماذا نفعل بحاكم ان ظلم او فسق أو, او كفر ولا فيه فيه طبين حسفينه الكريم ولذلك اخوان من خرج ما اتى بدليل من خلق مأتا. يا راولك عابو لك ايه؟ قولك اخدام بالأمر بعروف انها عن المنكر. طيب انت بتروح الكنيسة تحضر بالقداس. في منكر اكثر من الشك في منكر اكثر من الشرك بالله عز وجل. مش انت خرج تغير المنكر. انت راح للمنكر بنفسك بالجل. يا اخي بتعيد عنه. يبقى انت خرجت يتغيير المنكر. وانا روح اقعد في القداس. والده. في منكر اكثر من الشرك بالله عز لكن أخلنا الأمر أصبح إيه؟ ليس دين أصبح مش. لكن أنا عارف أنا أتفق مع أرواح يقول إحنا طلعنا للدنيا فأنا عسل الصلح. لكن لله؟ للدين؟ عشان شرع ربنا؟ في حديث عبد الرسول صلى الله عليه وسلم لو أولي عليكم كرأسه كالزبيبا؟ لو عبد حبشين فالنبي قد عبد حبشين رأسه كالزبيبا؟ النبي قد عبد حبشين رأسه كالزبيبا مجدع الأطراف عارف مجدع الأطراف يعني مقطع إليه رجيبا ادينو ركين الصفحه نعم نعم فضل يا اخي نعم والله ده يسعني تمام انت اللي بعده شغل نعم اشتغل ما تناس انك مع قبل كده هي مع العصر انت قاعد عمامي مثلا مش طبيعه مع كل يوم بيجي محمد متى متى هل احنا ربنا تبارك وتعالى اولج الامر فيه حاجه اسمها استخلاف نوعي واستخلاف خلافه عامه هل ربنا تبارك وتعالى طلب منك خلافه العامه ان احنا نقيم الخلافه العامه خليفه المسلمين ولا اساسا على الاستخلاف النوعي انت يا شيخ محمد متزوج ومعاك عيلين انت مستخلف في بيتك وزوجتك واولادك وده الاخ مع عربيه وسياره مستخلف في السياره بتاعته يوم ما كل واحد فينا يقدي مكانه في الاستخلاف يكافئنا ربنا عز وجل ان تقام لنا دوله الاسلام لا اقصد من هل سياتئ خير مع... نعم نعم هو الخير الخير موجود مرحبو. بس بس مش هقول عهده زي عهد الرسول ولا لكن في حديث ان نعم نعم في خيريه ان شاء الله الخير في امتي الى يوم القيامه ذكر سوقل ان الله اولى بغنه هذا الامر ما بلغ الليل والنهار هذه عقيدة ودين حتى لا يدعى الله بيت مدري ولا عبب إلا أدخله هذا الدين بعزة دي عزيزة أو بذل العزة أن يعز الله بيه الإسلام وأهلك أو ذل أن يزل الله بيه الكفر وأهلك المشكلة فإن أنت لا تخفش على الإسلام دين الله دي ربنا ينصوه لكن إنت مشكلتك فيه؟ شرع النفس أنت لا تخالف شرع الله حزيزك إذا تمثل من مين؟ بالشرع خلاص إخوة؟ سبحانه وتعالى وحمدك الشرع لا إله إلا أن اللهم <سؤال> إنا نسألك في ساعتنا هذه اللهم احفرق بلادنا وجميع بلاد المسلمين وصم بلادنا وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة ساعتنا المستقرة معفوظة عزيزة بعزة الإسلام والرحمة في قراءة المراعمين اللهم اجعل مصر وأهلها في ضمانك وأمانك وإحسان اللهم احفرق بلادنا من كل سوء ومطلوه وفتنة سبحانه اللهم وبعمل أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتبليك السلام عليك ورحمة الله وبركاته